لولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنا كشفنا عنهم كشفنا عنهم ما داب الخزي في حياة الدنيا وماتناهم الى حين ولو شاء ربك لآمن لمن لِأَضْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ الَّذِينَ هَادَىٰ فَهُوَ يَهْدِي كُلُّ مُنْفَلِقٍ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ أُنْذِرُوا مَا دَافِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْذِرُهُمُ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَتَىٰ يَأْتِيَ الْبَيَانُ لِقَوْمٍ غَلَوْا مِنْ قَبْرِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ سَنُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا جَعَلَنكَ حَقًّا لَيْلًا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِ فَعْبُدُوا الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي اتواصفكم وامرتم ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهه للدين الحنيف ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانكذن من الظالمين